ويلل المطاففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كَلُّوا هم أوَزَنُوا هم يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَاءَكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُنَا لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّكَ تَأَبَّلْتُ جَارِ لَفِي سِجْنٍ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 فسوف يحاسب حساب يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه وإنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا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 السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن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 <متصفيق> إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ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 وحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية